موقع رياض القرآن يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتح. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزلت ثوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو فقام